اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزنة وتفاخر بينكم وتكثر وتكثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب القفار نباته ثم يهيج فتره مصفر ثم يكون حطاما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 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم